بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> <تصفيق> إِنَّا أَنْذَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا قدر. ليلة الرقدير خير من ألف شهر، لأنزل الملائكة وروحه ما هو لعلفه